سورة التوبة من صلاة التهجد من الحرم النبوي لعام 1406 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجي الله وأن الله محسن كافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج, يوم الحج الأكبر أن الله بريء من مشركين ورسوله فإن تلتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجي الله وبشر الذين كبروا بعذاب عليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المستقين فإذا سنخل أشهر الحرم فقط المشركين حيث وجبتمهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبيعه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسكد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا بيكم إلا ولا ذمة يرونكم بأفاههم وتأداكمهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما, إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة القفل إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة لا تخشونهم فالله أحق أن, تخشوه إن مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم بي... يعذبه الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويذهب صدور قوم مؤمنين ويهذب غيظ قلوبهم ويهذب غيظ قلوبهم يطيب الله على من شاء والله عليم حكيم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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون نبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين بيها أبدا إن الله عنده وأجر نظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الخفى على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ومال اقترقوها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها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 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحجمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأطواههم ظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح أغنى مريم وما أمره إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشرفون يريدون أن يطلعوا نور الله بآطاههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرع الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرئ المشركون الله أكبر يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والَّذينَ يَكْنِزونَ الذهَبَ وَالْفِطةَّةَ وَل يُطفُونهاَا في سَبيل اللَّهِ فَبَشِّرهُم بعذاابٍ أَليم يَوْمَ يُحْمَا عليهلَهَا ف نَ لِجَهَنَّمَ فَتُوى بِهاجِبهُم وَجُلوبُم وَظورهُم هذا مَا كََزْدُم لأَمْفُسِكُمْ فَذوقُ مَا كُُم تَكْنِزون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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله افاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 وَما مَنَعهُمْ أَنْ تُقُبَلَ مِنهُ نَفَقاتُهُم إِللاا أَهُم كَفرَروا بالِلَّهِ وَبَِرسُوله وَلَا يَأتونَ الصَّلاةَ إِلاا وَهُم قُسَال وَلَا يُمفِفونَ إِللاا وَهُم كَارِرهون فَلَا تُعجبِكَ أَموَالهُم وَلَا أَولادُهُم إِ ماَا يُريد اللهَّ لعَذِبَهُم فِي الحيَأْ لِ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 إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعن وهي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كلَ الذيذينَ مِن قبلِكم كانوا أَشدَّ مِكمُم قوَةَ وَأكثرَرَ أَملَ وَأَولادم فَسَتعوا بِخَلَاقِهم فَسَتتُم بِخَلااقِكم كماَستَتَعَ الذيينَ منِن قبلِكم فَسَتَعتم بخَلَاقِ فَستَعوا بِخَلااتِهمم فَسستَتَعْتُمْ بِخَلااتِكمُم كماَتعَ الذيينَ مِن قبلِكُمْ بِخَلَاقِهمم وَخُطتُم كَ الذيذ خضوا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 والالْمُؤمنِنونَ والالْمُؤمنِنةُبععْضُهمم أَوْليااءُ ب يَأمررونَ بالالمَعْروفِ وَيْهونَ عنن الْ المُنْكَلِ وَيُقمون الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَيطيعونَ اللهَّه وَرَسُله أُلائِكَ سََرحَمُهُم الله إنِ اللهَّه عزيزٌ حكيم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 وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله مِنْ فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم فِي الأرض من ولي ولا نصير وَمنِنْهُم مَنْ آهَدَ الللهه لِن آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَ الصدَّق النَّ وَلََكََّ مِنَ الصَّالِحين فَلَماا آتَهُم مِنْ فَضلِهِ بَخِلُوا بِه وَتَوََّهُم معْرِضون فَأَعقَبَهُم نِفاقًا فيِي قُلوبِهِم إ يَوْمَقَوونَهُ بِمَا أأَخْلَفُ اللهَّه مَا وَعدْدُوه وَ بمَا كانَوا يكذبون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 انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انه واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولوا الطول منهم وقالوا اذرنا مع القاعدين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 اعد الله اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون ليؤذن لهم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 رَبُ بِأَ يَكُ مَا فَوَالِِ فِي وَقَبَع اللهَّهُ عَ قُلوا بِهِم إِتَهُم لا يَعَلَمُون يعتبرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبان الله من اخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم غيب ام تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبهكم بما, بما كنتم تعملون فينبهكم بما كنتم تعملون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 ومن الاعراب من يتقلد ما ينفق مغرم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولاك ومن الاعراب من يتقلد ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء وغضب الله وغضب عليهم دائره السوء والله سميع عليهم ومن الاعراض من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتقي ما انفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا إنها قربة لهم سيرحمهم الله برحمته ان الله غفور رحيم وسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه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 أصلىه وا؄يته بعليه إن الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقة تطحرهم وتزكيهم بها فيها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقة تطحرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن والله, والله من صدقة عليهم صلاتك الله سميع عليهم وآخرون مرجون لأمر الله مما يعلمون ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفر الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا وسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم والذين اتخذوا مسكدا ضرارا وكفرا وتفيقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلقن إن أردنا إلا الفسماء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن والله يحب المضطحرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورغوان خير أمن أسس بنيانه على شباج رهنهار تنهار به في جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال مليانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون به سبيل الله فيقتلون. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بمعب عهده من الله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 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يحي ويميت وما لكم من دون الله ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والعنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوب رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا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 ذلك ب بأنهمم لا يصيبضَم وَلا نصبوا وَلا مَفصَة ب سَبيل الله وَلاَا يقون مووق وَلا يطون مووقئ يغيروا كُف وَلا يَناالون من عدون النَّلا إا قتِذَ لهمم به عملوا خلَ إ الله لا يغير عجرْ المُخسنين ولا ينفقون نفكة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجديهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائبة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحيرون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 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من عموسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوه الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد